وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا يُحْضِرُونَ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوسل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدون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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحشبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أجلظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أَلَا نَخَتَّتَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِنْ تَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِلَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمُ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ما كان لنبي إلي يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 النبي أقل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخرى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 فَّذنَ آامَن وَهاجَع وَجَدُ بِأَموَالِم وَأَنفُسم في سَبيل لللهِ والَّذينَ آ وَونَفَروا والَّذينَ آ وَنَفَرُؤُلائِكَ بَعضُمُ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 والله بما تعملون بصير والذين كثروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذينَ آمَن وَهَا جَروا وَجَهَدُ فيِي سَبين للَِّ والَّغِينَ آ وَوَّنَ صَروا والذِينَ آ وَنَقَر قُلائِكَهُ المُمِونَ لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم دراءة من الله ورسوله إلى الذين آتتم من تسيحوا في لبض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسولهين ما في يوم الحج الاكبر ان الله باريء من المشركين ان الله باريء من المشركين وعسوله فان تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصوكم شَيْئًا قمَّ لَم يَ قُفُكُ سَي أَ وَلَ يُظَاهِرُ عَلَكُم أَحَدًَا فَأتّ فَأت مُ إلَيهِم أَهدَغمُ إلَ مَُّتِهم إِ الله يحب المتقين